بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدو إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِي كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 لا يقول الن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن مما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 وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْءُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَاخْفُرْ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 قل فأتوا بعشرة ورم مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.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 هؤلاء كي يؤمنون به، وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِي مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَم مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يسترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اسْتَبْعِدَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا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 إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزايا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 ويصنع الفلك وكل ما مر عليهم لء من قومه سخروا من قال إن تسخر مننا فإننا نسخر منكم كما تسخرون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 إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 وقيل يا أرض بلعيمك ويا سماء أقول عي ويا سماء أقول عي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعده للقوم الظالمين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 وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح بطب سلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك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 يرقون من دونه فكيدون جميعا ثملا تضرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها إن رَبُّكُمْ هُوَ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 يعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا إليهم رين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 ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان سيخذكم عذاب قريم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 ماذَجِينَ صَالِحَوْنَ الَّذينَ آمَنوا مَعَهُ بِرَحمةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزِيَوْمِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذينَ ظلموا الصيحة فَأصبحوا فِي ديارِهِمْ جافمين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 ويسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عطيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء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 امرنا جعلنا عاليهها سافلها جعلنا عاليهها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضد مسوامه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهقك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا